الو اوت صابونه ايوه مساء الخير يا اوت صابونه مع اوتسك متجلي مع... بعد اللي حصل. الحمد لله نشكر ربنا. ربنا مش هيسيبنا طبعا. طب يا قد سابونا طمننا عليك والله يخليك. حصل اي دلوقتي? هو حصل شوية تكسير في المحلات. ايو. ورفو نار على كنيسة العذرة وكسروا باب. ال... ايو. ك... كنيسة العذرة دي غير كنيسة الام دولاجي? نعم مع... لا في الكنيسة العذرة. ايو ط... كنيسة الام دولاجي بعيد عنها اصلا مش من اسنا. اه بعيد عنها. بعيد عنها يعني ما رحوش كنيسة الام دولاجي خالص لأ ما احنا فيها ما اتكلمك من الكنيسة انت بتكلمني من الكنيسة طيب ال الخسائر ايه قد سابونا في حد اتعور في حد اتصاب من المسيحيين ما فيش حد اتعور هما ما جاء ما لتخوش بحد مباشرة كيف ايو ي... بالليل والزرياليل والمحلات والمحلات اه يعني المحلات كانت افلة الخسائر مادية يعني ايوة ايو تقريبا كم محل او صابونه اتكسر؟ نعم تقريبا كم محل اتكسر 2 5 10 ايوه ما انا كل شويه في الكنيسه بنتسبيحها حاليا في الكنيسه في التسبيحه لا احنا قلقانين عليكوا جدا وبننقل ال الاخبار دي على الهوا <تصفيق> للعالم كله <تصوح> بنزفح والآتون محمد وفيش مشكلة يعني. ده ده اكيد يا عود سابونا يعني قسنا مشهورة بهزا الامر يعني فانتو انتو انتو بلد الشهداء مش هتفرق معاكو شهد تكسير محلات بس الخبر اللي زي كده لازم يطلع للدنيا كلها طبعا. اه. الـ الـ الـ دلوقتي الـ الـ الـ الكنيسة واحدة اللي هي كنيسة العذرة هي اللي اتصابت والباقي الكناس ما فيش حاجة حصلت فيها. طفت طفي اكيد عشان 10 طفى يبدو ان البلد كلها طافت خلاله النور طفى طب يا ادسابونا ربنا معاك ربنا معاك ماشي عاش عشان... هتصل بيك تاني رد عليا بعد شويه الله يخليك سلام يا بونا النور طفى عشان اتزع شغال من ساعه طيب يا ادسابونا مع السلامه ربنا معاك